قالوا و ل صلى ه ل عليه ه س ل م م من أيام العمل من فيهن يعني أحب الصالح الله تعالى من هذه العشر يعني عشرة بالحجة إلى قال عشر هذه ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إ ل ا رجل خرج بنفسي وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فلذلك كان العمل الصالح كله في هذه ا ل أ ي ا م أ ح ب إ ل ى الله من غيره في ا ل أ ي ا م ا ل أ خ ر ى ومن أ ه م ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ذكر الله سبحانه وتعالى ولا سيما أ ن الله تعالى أ ش ا ر إ ل ى ذلك في كتاب الكريم في قول تعالى و أ ذ في الناس بالحج ي أ ت و ك رجالا ع ل ى كل ضامر ي أ ت ي ن من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات وهي هذه الايام العشر